بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنية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 فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أ ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء.